بسم الله الرحمن الرحيم أدن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير سبيل العيس أكثره قرار جهاد واقتتال واحتها واحتها سريث به اكتسام بسر الشريعة يسنى في مرادا حر تعود يعتليك الامرقام لتأخذ في دين ربه هوادى هاجر في العلم نسائم حي, حي وطرق زئيره في الساحي دوما يا الزرش طغوت وعادي ينادي للنافير سودا عزين ويا صدع المارق بالكراما فتح والسلامة والسلام فز طارق بالكراما ذهاب المحيا <تصفيق> والخصاصه والجسد كيف ا سلام السلام يا صحاب الفراح يا صحاب الفراح كيف أرضى النفاق كيف أرضى الشطط ودماء تراث وعروض زمان القهل ليس يطيقه حر ولا حتى بن الحيوان مزقت أوتار القصير عمل صرف في دولة الإسلام تبقى رغم أم في الحاقدين مرت الأعوام في تحدي في جنة وعيوني في جنة وعيوني هذه الجنان مراحل لا, لا تظنون ليلة تملك الشجاني حب الشهادة جرى مني بشرايني يا مالا باب الكفر مقفول على تلك الأسوث وما لهم من منقذين لما نضرت إلى الرجال وجدته في سجن بادوش النعين مكبلي وما زالت ركائب الخير تسير على نفس الطريق وفي كل محطة من محطاته تقف لتبث نسائمها للواقف المنتظر ولسان حالها هل لا لحقت أيها الواقف بركب القوم؟ فإن فيه من شعل الباذلين نفوسهم وأنوار الشهداء ما يضيء لك خط سيرك على طول الطريق فحتى تنال شرف اقتفاء آثار أولئك القوم وشرف القتل والبذل في سبيل الله ما عليك إلا أن تخطو خطوات قليلة بعقيدة وثباب وإلى ذلك الحين ها هي ركائب الخير تبث إليكم نسائمها في جزءها الثالث من سلسلة نسائم الخير سبيل العيس أكثر موضراً جهاد واقتتال واحتدام سريت به احتسابا واستبارا فأعطيت شهادة يا عصام فأعطيت شهادة يا عصام Pyydeleisiä ekservoo, pyydeleimu, Tihadunua, pitytä, dunua, pitytä, muinaa. Saroittavi, hihti, sebe, muasti, إذا كنت في الدنيا شجاعا كريما نفس معطاء همام فللخلال كنت أخا عطوفا وللأعداء قد حسام وللأعداء قد حسام ذا سروك ظلما يحبك للجهاد فهم لاموا فما اتناك سجن وكان جهاد وما الهاك عن بذل حطام وما عن lana haniya laqum karamati wa salamun salam fa fi jannati ruhuka sawfa tuhya تيتو قدن تقبل من ترك دار الاحباب هجري يا ويبغى الشهدى. مدار فكر في حكي كل مرتاب نسنت صفع للمجاهد قرادا يلا تقبل من ترك دار الأحباب أجريب العزة ويبغى الشهادة مدار فكر في حكي كل مرتاب نسنت للمجاهد قرادا ذاك هم عند دلعاتي ارقان قبل نعشق عشت رفول وما همدرن المدمع عن مجناب له طبيب فاتح الله عياده له طبيب فاتح الله عياده يا ولد نورك عاب مصر الشريعة يا في مردا انت عود ياتي لي كل مرقاب لا تاخذ في دين ربي هوى دا هاجر خل العيشه الذل يا قا منافس في جناح القردان من يوم نضربوش وجموع على حساب كلنا على أهل الدين جمع عداد كلنا على أهل الدين جمع عداد تحت مظلة عرض دلرها هم في الحق يقطن دراع العباد. شف الفتاة دمع الأعيان سكاب شف الشرف ينداس غصب وعمادا ودع جوز تنثر الدم عصبا عادت به الذكرى ليوم الولادا الموت يا يمى للأرواح نهى دنيا بدون العز ما به سعادة دنيا بدون العز ما به سعادة دنيا بدون العز ما <تصفيق> يشين موت الآدم في مهدا لمت يا يوم اطلبي رب الأرباب يقبل جهاد المجتهد في جهاد يقبل مهر عبد من الموت مهار رحى بعمر خايف من معاده وليا ذكرت قصتي عند لجنة تصبري والصبري بها جلاده كل لهم اللي حصل فاخر وعجاب لو كان من سرح ازني قداح زناده لو كان من سرح ازني قداح زناده قد المعارك حبها في الحشده سطر رصاص أصبح من الوقت عاده نسهر على طه وغافر والاحزاب بين الفجر يطرد بياطه السواده في الصبح يمضي بين مدفع وذباب ومجلس بها الهدى والافداد سعاده مذاقها لابس الكاق لذقها رع البلد في بلا ادا لذقها رع البلد في بلا تقدم. لما نظرت إلى الرجال وجدتهم في سجن بادوا شل عيني مكبلين حكم بحكم الكفر حكم من وعلى ظهور العستهم كتب سجين والله لو خرج الرجال وجدتهم عند التقاء الصف قوما ثبت لكن باب الكفر مقفول على تلك الأسوذ وما لهم من منقذين لما نضرت إلى الرجال وجدتهم في سجن بادوش النعين مكبلي وحكموا بحكم الكفر حكما جائر وعلى ظهور الأستهم كتبوا سجين والكفر يعبث في أراضي المسلمين داسوا على الأعراض والقول المبين يا قوم هل غابت عن الأنظر ما؟ في سجن كوبا ممآسي المسلمين لما نظرت إلى الرجال وجدتهم في سجن بادوش العين مكبلي حكموا بحكم الكفر حكم من جائرة وعلى ظهور العسدهم Ketabu sijin, lama nbartu ila rijali, wajdthum fi sijni badoo shallaini mukbalin, hukim bi hukm al-kufri hukm an jaira, wa al-ghaur al-rusti hum ketabu sijin, lama nbartu ila rijali, wajdthum. في سجن بادوش العين مكبله كم بحكم الكفر حكم جائر وعلى ظهور الأستهم كتب سجين. سامح الخير للإنشاد تقدم وهنا نقول لأهلنا أهل السنة نحن بحول الله عز وجل وقوته درعكم وحسنكم ومددكم كفرنا بالحذرية والمناطقية والجاهلية وآمنا بقوة الدين أبو بالإسلام لا أذر سواه إذا اختخروا بقيس أو تميم أحب أبا هريرة يا صحابي وذا كريم سيف <تصفيق> <تصفيق> للعداد <تصفيق> يا صحابي وذا كرمي قاسم في فؤادي قريب للنفس يا رفاقي وسيف للعيدة دون انغيمادي أحب زعيره في الساحي دوما يا الزعر شاطاغوت وعادي ينادي للنافير أسوداء الزين وينفض عن باراكين الرمادي مطارة صفويه تحكي فصولان من الإخلاص كالبدر المهدي، كأن الشمس قد حلت مقامان تمد بنورها وجه السعادي إذا ابتسمت نواجذه ابتسمت وإن سالت ما دمعه بكيت فيا لله رب أخن عرفت كأن الرحمة ذمنه ولدت ثباتا قاصم الريم ثباتا وعزما فالجهاد يعز دينان فتلك حياتنا قلت ناصران ويكفينا برب العالمين سلام القدسان تشتاق دوما وتصغي بالسماء إليك حنان فلا تنسى آنين القدس شيخي راعاك الله من شهم حاصنا ونبض رسالتي تأتيك يوما لتقرأ صدرها يحييك فينا ويسمعك الغريب النص شوقا أبو مصعب ويحدو ذرانينا سقاك الله نصرا يا حبيبات وعز أبا بصير في ربنا وأعلى بالربيش وبالنظري وبالشهر يعود لنا عولنا وأرجو الله أن ألقاك يوما أقبل فيك رأساً والجبينان، وعانق فيك أطواداً وعزان. والجنة لقيانا يا قينا، والجنة لقيانا يا قينا، والجنة لقيانا يا قينا. مسامع يتغير للإنشاد تقدم. نحن ما خرجنا من بيوتنا. إلا لتحكيم شريعة الله والجهاد في سبيله، وسنبذل لذلك مهجنا وأرواح، وسنبذل لذلك مهجنا وأرواح. غمسين في <تصفيق> الحقي والخير ضعور البادريانين، غمسين في الحقي وال. هك من غاضني هنلاك من غاضني أسبه. هك علمي والسلامة، فز طارق بالكرامة. هك علمي والسلامة، فز طارق بالكرامة. حزهابه المحيى إن لك من غربني يا سبيل حزهابه المحيى إن من غربني يا سبيل نتني أخي كان لتني أخي النسيلة كان التاج والعمامة حزهاباه المحيا حين لك من غاب لي أسرين حزهاباه المحيا حين لك من غاب لي لو كنت ضيفة مش عاهم في جوارا مسعدك لو كنت ضيفة مش عاهم في جوارا حزه به المحيّا إني لك من عزابه المحايا حين لك من ضرم ياسمي كان للأرحاب راصل كان للأيتاب عائل كان للأرحاب راصل هزهبه المحيّة إني لك من غبني يا سبيل هزهبه المحيّة إني لك من غبني يا سبيل كنت في الأعداء قاتل لتشوفوا ما كان في الأعداء قاتل حزابه المحيّان حنلاك كم حكم بشعر مولا كان بالأسهل نووى كم حكم بشعر مولا كان <أزها> بالأسهل نووى عزهابه المحرية إن لك ربي <يا سبيا> زهابا للمحرية حلق من رب ناسمية عاد في البصة الدكريا في نتاء أهل السجرية عاد في البصة في, عاد, في عاد فيها بانتهاك كم كلاكي عادل فيها سيفي أجلى بانتهاك كم كلاكي فحطي من دم أحمد عاشق الخيل فحطي بالورد من دمى أحمد عاشق الخير عدن الفزعات فرسال حني لك من غابني يا سبيل عدن الفزعات فرسال حني لك من غابني يا سبيل لنتشوف صبي أكل كان في الميدان صالح لو تشوفوا كان في الميدان لو تجي لها في حملة من قريش ويناوي لو تجي لها في حملة من قريش يا ويناوي من قريش ويناوي بل لنا الفخر ولا للشرط اللي طالب بتحكيم الشريعة الإسلامية مطلب تحكيم الشريعه لا يخص طارق الذهب أو يخص جماعة الفرج شريعه هذا المطلب يخص جميع المسلمين هذا المطلب يخص جميع المسلمين هذا المطلب يخص جميع المسلمين سيميل الخيري للانشاد تقدم سيمكنك يا أخي قبل الهلاك واصل نقصه من أسرها قبل أن يخطرا فكك والهبط على قدم التوفيق والسعاده ان شاء الله ان يرضيك من ظله السماء ولا يقعدك عن هذا بسبب من الأسباب كل حزم السديد من جرد العزم الشديد ودرعي المعيب من كان لهم في الجهاز الهاتف استرقض المقام في صفوف الضغاة ووكور اللئام وجهور الرغاة مع بقى من كلام غير كرر القبات ورصاص الفتاة والجسوم فتاة كيف أرضى المقام السلام السلام يا صحاب الفرام يا صحاب الفرام كيف أرضى النفاق كيف أرضى الشطط ودماء تراق وعروضا تحط والأنام تساق في طريق الغلط حالة لا تطاق والكلاب سنط فدعزمت الفراق فالسلام السلام يا صحاب الكرام يا صحاب الكرام بست أرضى بالقوت انرطوا بي سقط وفي عاد يا سوز حود ما عز وما بقد تحتويها جلود قد بدأت السفاس السداس يا صحة الكذاب يا صحة الكذاب سوف أرضى الضم وصقيع الشتاء ويسير الكلا وعكير الهواء هكذا لم نعيش عيشة للهنا في ظلال الملا ya firina sawa safari qad bada bisalama salam ya sihab alkiram ya في صفوف الطغة ووقور اللئام وجهور اللغة ما بقى من كنام بير كر الأبى والرصاص وركام والجسر مفتاد كيف أرضى المقام فالسلام والسلام يا صحاب الفرام يا صحاب الفرام ما استُقا الإلطى وقنى في صفوف الطغة ووقور اللئام وجهور ما بقى من كنام ليس قر الأبى والجسوم فتا كيف أرض المقام السلام السلام يا صحاب الفرام يا صحاب الفرام فالدمار الدمار يا قناع العذاق يا دروب الشنار يا بيوت السرب والفن والتباب والقضاء والخراب والأفاع القصار والسحابات ستراق قد رسمت المسار فالسلام السلام يا صحاب الكرام يا صحاف الكرام استقضى المقام في صفوف الطغاد <سؤال> ووكور اللئام وجحور الأغاد ما بقى من كنا غير كر القبات والرصاص كام والجسوم فتاد كيف أرضى المقام فالسلام السلام يا في الكرام يا صحاف يا من اوقد تقدم اوف الما مت اغرق شطاني شطاني اني الشيطان جمر القصيدة إنني فجرتها شهبا على الطغيان أنا ما قليتك يا حبيبة إنما جرح العقيدة كم يغل لسانه ولكم أبيت على المهانة للطخات وجه الرجولة في ربا أوطانه فسلي شريعة أحمد أحكامها كم زورات بوساوس الكهان وسلي ديار المسلمين يسوقها فرعونها لموارد نفسها وسل المنابر تأطئت لسغفل ما بين خنزير وبين جبال وسل الحرائر تستغيث ثم بنخوة وسل الحائرة تستغيث ثم بنخوة لم ترتقي لكوافر العربان واسني سجون الظالمين كأنها أجدث من قبضوا على الإيمان وسل الصيأت كبر التوات بدمائهم بدمائهم. والكهرباء تفور في الشريان يشوي الله بجلدهم حتى يسيل الشحم صهرا من الإنسان تم حرمه هتكت ولم يادها مترجلون وهم بنو خصيان اعطني عارين الاسد كم عبثت به فتو الدعات شرعات السنطاني مسخوه والآساد صار حضيرة طفحت بقطعان من الخلفان مر زمان القهل ليس يطيقه حر ولا حك بن الحيوان، مزقت أوتار القصيد أشدها، نبلًا وأشطر بيتها سهمني، والأرض أم قدها جور رجسها والارض امقتها واهجر رجسها لاخيط من سحب السماء اكفاني لاخيط من سحب السماء اكفاني تقدم. قام الإسلام صرف في بلاد الرافدين دولة الإسلام تبقى رغم أم في الحقدين قام الإسلام صرف في بلاد الرافدين دولة الإسلام تبقى رغم أم في الحقدين مرت الأعوام خمسا في تحدي وصفور كم تخطينا صعابا كم كسرنا من قيوم قام للإسلام صرفا في بلاد الرافدين دولة الإسلام تبقى رغم أم في الحاقدين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 دولة الإسلام تبقى رغم أم في الحاقدين نحن إن ننزل بساح سأصبح المنذرين, المنذرين نحن بالذبحي أتينا نسحق الكفر النعين نحمل القرآن جئنا نفض التوحيد نقتفي نهج والصحاب الأكرمين قام للإسلام صرح في بلاد الرافدين دولة الإسلام تبقى رغم أم في الحاقد قام للإسلام في بلاد دولة الإسلام تبقى رغم سامع الخير للإنشاد تقدم آه. إن لآثار الشهيد نورا يضيء طريق السالك من بعد وكلما أخذ السالك قبسا من ذلك المنزل. ازداد ثباثاً ومضياً على ذلك الطريق وان الشهيد الشهيد فهو هناك في نعيم لقيم قد رأى من كرامات ربي جل وعلا ما جعله يتمنى أن يعود للفانية ليسلك ذلك الطريق مرة اضطرار ويقتل مرات ومرات ابتغاء رضوان ربي وليل كرامته ومن هذا المنطلق. وستذكر ان اولئك العظماء اولئك وشحذ السالكين من بعدهم السالكين تقدم مسامع الخير للانشاد انشوده انشاد ان النور من العيون بصوت أحد الوفياء اولئك الشهد هذا الاخير نشيد ابي مالك المقدسي حفظ الله لو كنت تعلم لو كنت تعلم كم أحبك أخي لرأيت قتلي أنت. بعيد لو كنت تعلم لو كنت تعلم كم أحبك يا أخي لرأيت قد لي أن تكون بعيد النور من عيوني والحور من يميني النور من عيوني والحور من يميني وكل ملاك اغنني في جنة وعيوني جنة العيون هذه الجنان مراحي وعطرها من جراحي هذه الجنان مراحي مراحي وعطرها من جراحي جراحي سحر وروح وراح يا قلب أية راحي سحر وروح وراح يا قلب أية راحي جلاسي الأنبياء وإخوتي شهداء جلاسي الأنبياء اخوتي الشهداء والله يلقي علينا ظلال حب حنوني والله يلقي علينا ظلال حب حنوني النور من الأيون والحور من يميني النور من عيوني والحور منك يميني وكل ملاك يضني في جنة عيوني في جنة عيوني في جنات الله احيا في الف دنيا ودنيا في جنات الله احيا في الف دنيا ودنيا و ما تمنيت شيئا إلا أتاني سعيا وما تمنيت شيئا إلا ثانية ساعيا فلا تقولوا خسرنا من غاب بالأمس عنا فلا تقولوا خسرنا من غاب بالأمس عنا إن كان في الخلد خسر ف الخير ان تخسروني ان كان في الخلد خسر ف أن ان تخسروني ف الخير ان تخسروني ف فالخير أن تخسروني مسامع الخير للإنشاد تقدم البارحة ضاق صدري وظلمت عيني والنوم بسباب همي فارق جفاني وشلون أحب وشعوب الأرض تدعيني كلا تنادي تنوح تشكل جاني. يا ناس لا تحسبون الحب يشكيني لا لا تظنون ليلا تملك الشجالي حب الشهادة جرى مني بشرايني يا ما حل الموت في ساحات الايماني شوقي لجنات عدن الخلد حاديني ترخص لها الروح ويرخص عمري الفاني شوقي لجنات عدن الخلد حديني ترخص لها الروح ويرخص عمري الفاني